وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ أَذَانِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ به من بعد الفريضة إن الله كان علیمًا حکیماً وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَيَّكِ حَالْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَنَكَتْ عِمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانٌ وَظُلْمٌ فَسَوْفَ نُشْنِيهِ نَارَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ سِيرَ إِن تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَاتٌ هُنَعْنُ كَفِيرٌ عَنْكُمْ سِيَأَتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كريمًا ولا تتمنوا ما فضّن الله به بعضكم على بعض ليرجع لنصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علیمًا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 صعنكم فناتبغوا عليهم نسبيلا ان الله كان عليا كبيرا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 الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبين وما منكت أيمنكم إن الله لا يحب ما كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل ويكتمون ما أتاه الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين يُف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 وَإِن كُنتُم مَرْضَاءً وَعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْهُمْ فَأَمْسِكُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَاصْفَحُوا عَنْ بَعْضِهِنَّ وَاعْفُوا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عفواً غَفُورًا رَّحِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا الْمَسْبِلَ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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظر ما لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نقس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً الَم تَرَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَل اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِسْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤلاء ويقولون للذين كفروا هؤلاء إأهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَا تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصيه نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّانِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَانِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظَنِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا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 إن أرادن إلا إحسانًا وتوفيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولًا بنيغًا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله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 وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية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 فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل عن الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءوا إنساءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أون الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت شدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله نسلطهم عليكم فنقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً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 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقا إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغنم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إسما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إسما ثم يرمي به بريئا فقدم وقد احتمل بهتانا وإسما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 والناس ومن يفعل ذلك بتيقى مربات الله فسوف نأته أجرا عظيما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْنِيهِ جَهَنَّمَ وساء مصيره إن الله لا يغفر أَيِّ يُشْرَكْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ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 وَلَأُضِلَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 مَن يَعْمَلْ صُورَ أيُّ جَزَبِهِ وَلَا يَجْدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَ وَلَا نَصِيرَ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُوْثَةٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدُخُنُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 قُنِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْنَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ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 وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ مُقْنِتَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَاشِعُونَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 ولللهما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وإنكفروا فإن للهما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولللهما في السماوات وما في الأرض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 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءَونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا مُذْبَذَبِينَ بَيْنَ ذَلِك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلون الله عليكم سلطانا مبينا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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم